السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متجمعين دائما الخير اهلا بحضراتكم وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه ادعو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه انه ولي ذلك والقادر عليه لا زالت قناه الناس الفضائية تحتفل بعيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم في خير ضيوفنا الكرام معنا نخبة من ضيوفنا وعلماءنا الكرام نتحدث معهم في موضوع غاية في الأهمية وأنا سعيد غاية السعادة أنني في وسط هذه الكوكبة من علماءنا الكرام ونبدأ باستاذنا الدكتور محمود مزروعة استاذ العقيدة بجامعة الأزهر سابقا و جامعة أم الكورة كل عام وحرب خير. الصحة والسلام. سعداء بوجودي تفاني الناس ولاحظ رضي الله من علمكم. بارك الله فيكم وأنا أكثر سعادة. لزك الله خيرك أستاذنا الكبير المعروف والدعاء الإسلامي وأستاذ التاريخ والحضارة لأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي وأستاذ التاريخ بجامعة أم الكرة سابقا دكتور جمال كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير يا دكتور مظهر وعيد سعيد على حضارك الأسرة الكريمة الجميعا يا رب لا بارك في عمرك جزاك الله حكرا أسعاد دوديف أن فصيلة الدكتور كان عميد كلية أصل الدين جامعة <تصفيق> الأزهر سابقا أي نعم يعني ده شرف كبير لنا أدارك الله بارك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <جزاكم> الله. <حاجة. تصفيق> يجمعني به حب في الله وتجمعني به علاقة حميمة وعلاقة مطيضة وبرنامج السبت التبيان وبرنامج حوار القلوب ايضا يوم السبت بعد مني الدكتور استاذ الدكتور عبد الرحمن فودة استاذ البلاغة بكلية ذر العلوم جامعة القاهرة كل عام وانتم في خير وانتم والامة الاسلامية كلها بخير بإذن الله تعالى النهاردة الله. نتكلم في موضوع مهم جدا حلقة. الله يدعونا وأنتم تعلمون أن الله عز وجل يدعو الإنسان إلى ما فيه الخير ويدعو الأمة إلى ما فيه الخير ودعوة الله في القرآن متكبرة كثيرا ومختلفة الصيغ والمعاني ولعل أبدى مع أستاذنا الدكتور محمود مزروعة بنداء المولى عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون ولعل هناك علاقة جميلة جدا بين هذه الآية وبين نداء القرآن في حديثه عن الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والعلاقة بين التقوى وبين لما يحييكم أستاذنا الدكتور في دعوة المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه وآله وأصحابه والتابعين أما بعد فهذا العنوان الحقيقة عنوان شامل وكامل لكل ما خلق الإنسان من أجله ولكل ما أوجد الله هذا الوجود كله من أجله وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم كلام في الحقيقة عند المتبصر لا يكاد يجد في نفسه حاجة إلى شرح أو تفسير أو كذا لأن الواضح في الآية الكريمة أن دعوة الله إلى الناس هي دعوة إلى ما يحييهم إلى ما يجعل هذه الحياة حياة حيات كاملة تامة لا تحتاج إلى شيء آخر فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس استجيبوا إلى الله وللرسول إذ ذاكم لما يحييكم فدعوة الله تبارك وتعالى هي الحياة في ذاتها قد يكون الإنسان يظن ان هنالك حياة أخرى يأكل هذه حياة البهائم هذه م. حياة الحيوان لكن الله تبارك وتعالى, وتعالى يدعونا إلى حياة أخرى م. إلى حياة لها مواصفات معينة هي حياة الإنسان الكريم الإنسان المؤمن الانسان المتقي ومن هنا تأتي قضية التقوى التقوى هي أساس الحياة الكريم وكلمة تقوى تعني أن المؤمن أو الإنسان العاقل يجب ان يجعل بينه وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى وقاية يجب ان يتقي غضب الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذين يتقون هم اصحاب الحياة التي دع الله تبارك وتعالى اليها استجيبوا لله واذا دعاكم لما يحييكم والحياة التي يدعونا ربنا ربنا سبحانه وتعالى إليها هي حياة التقوى أن يعيش الإنسان تقيا نقيا طاهرا في هذه الحياة كلها ولذلك هذه الدعوة الكريم الله تبارك وتعالى في دعوات للمسلم الله تبارك وتعالى يدعونا يدعونا إلى كل ما يحيينا هذه الحياة الكريمة التي هي نراها في أسمى صورها عندما يأتي رمضان الشهر الذي انتهينا منه وخرجنا منه ان شاء الله هذه الحياه الكريمه التي يعيش الانسان فيها صائما نقيا تقيا طاهرا ثم ينتقل من العشر الاوائل الى عشر افضل منها إلى العشر الثالثة ورسولنا صلى الله عليه وسلم والذي علمنا هذا علمنا أن العشر الأو الأوائل الوارد في الحديث العشر الأول هذا النص طبعا شيخنا الشيخ نصرالله صاحب البلاغة فعله يبين لنا هذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه اعتكف العشر الأول فالعشر الأول او العشر الأوائل كلها فاضلة العشر الأوسط أفضل منها، العشر الأواخر أفضل من هذه وهذه، بل إن العشر الأواخر يعني <تصفيق> هناك ارتقاء، <تصفيق> ارتقاء يرتق الإنسان، وهذا الارتقاء يمشي نعرفه إذا عرفنا أن حتى العشر الأواخر ما من يوم فيها إلا هو أفضل من اليوم السابق حتى تصل إلى النهاية. حتى الإنسان أستاذنا دكتور الإنسان الصائم المؤمن بيشعر بهذا الأمر في آخر رمضان بيشعر أنه بقى في حالة مختلفة تماما عما كان عليه قبل رمضان تشعر بهذا يا أخي الكريم حينما تنتهي لعلك لا تشعر من يوم إلى يوم لكن لو نظرت إلى نفسك وأنت في آخر يوم كأنك تتمثل تماما بإنسان بدأ في مبنى طواله ألف متر مثلا ثم ألف متر ثم بعد ذلك خطوة خطوة لا يقدر يشعر حتى لكن إذا انتهى من أعلى ونظر إلى أسفل بان له بالضبط مستوى السمو والرقي الذي وصل إليه من خلال هذا الشهر الكريم وشيخنا الفاضل كان يتكلم ونحن قادمون كان يتكلم بين عندما يصل الإنسان في رمضان إلى العدوة القصوى من التقوى وكذا وكذا ثم كيف يمشي ينتقل إلى الحياة العادية وضع الله تبارك وتعالى ووضع رسولنا صلى الله عليه وسلم ستة أيام من شوال تعد الإنسان تعد إلى أن ينتقل من العدوة القصوى من هذا الارتقاء والسمول الذي وصل إليه بالضبط قمطار يعني محل لا لا انتقالي يعني <تصفيق> انتقالي يبدأ هكذا خطوة خطوة لكي يصل في النهاية في نهاية الستة أيام من شوال لكي لا ينتقل من هذا الارتفاع السامي إلى الحياة العادية وإنما ينتقل شيئا فشيئا هكذا وبذلك يتعود الإنسان ويتعود كيف يرقى وكيف ينتقل من الرقي الى الحياة العادية بما وصل اليه من رقي ويخلف الرقي الذي وصل اليه وينتقل وانما يحتفظ بهذا يعني وكأن حضرتك تابعوا الناس الى ان ينتقلوا من حياة رمضان الى الحياة العادية بما اقتسبوا بما اقتسبوا بما اقتسبوا باحترش مسألت الصدمة يعني ما ينفعش ان هو يقفز من الدور رقم مية الى الارض مباشرة استنى انت انت تعرف ماذا اقول نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> فانا الله اعيه يا من يا امين يا رب العالمين الدكتور جمال عبد الهادي رمضان يعني يعني يذكرنا دائما بانتصارات اسلاميه عظيمة ممكن تحدثنا حضرتك عن بعض هذه الانتصارات وكيف حققها المسلمون في رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اود ان اذكر يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون ام تفسير التقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والذي علمنا كتب عليكم الصيام كما كتب قال كتب عليكم القصاص في القتل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا خير لكم أن تحبوا شر لكم والله يعلم لا تعلمون والآية التي ذكرتنا بها من سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول يعني عشان مش أوامر بس ربنا لأن ما أتاكم الرسول فأخذوه منهاكم عنه فأنته وإسبقها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم يسمعون فيه لان فيه هنا تكاليف. النشر الدواب بالصوم. النشر الدواب عند الله السم البكم الذين عقلوا علم الله فيهم خيرا. سنسمع ولو سنسمع ونثالهم يعقلوا وهم معرضون وده دليل على الغفل ختم الله ما لهمش حظ اختيار من الله القيام بأوامر الله استفى لها إن الله استفى فالربنا سبحانه وتعالى يخلق من شاء واختار. فهنا كلمه استجيب بعد كده يا الذين لدينا مستجيب لله والرسول إذا دعاكم لم يحيقوا دي جاءت في سوره الامثال نعم وسوره ترتبط ارتباطا وثيقا بغزوه بدر الكبرى الله الحديث تاولها عن غزوه بدر ف... نعم فغزوه بدر الكبرى فلهنا بنقول مع الخوف من الجليل والاستعداد والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد للرحيل وده الهدف من الصيام فعند رمضان أدار عن دورة تربوية مكثفة يعني التستا... تفجر منابع الخير في قلب الإنسان المسلم م. فينطلق ليؤدي فرائد الله سبحانه الله فرض فرائد فلا تضيعوها م. وحد حدودا فلا تعذيوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها م. فكان في ال... هؤلاء الناس صاموا لله و... وافطروا وأفطروا يعني أجل هؤلاء الناس من تقصد؟ المسلمون م. الذين صاموا رمضان م. صاموا لله وقاموا لله وعتكفوا لله كل شيء ولما استنفروا نفروا تتحدث عن من غازة بدراً؟ عن بدر نعم لما نعم. استنفروا نفروا غازة وبدر كله في في سنة الثانية من الهجرة استنفروا ما جالش ننتظر لما نفطر او احنا تعبنين او لان شام الرمضان مشار الكسد مشار الجاد فخرجوا استغاسة يعني لان الوطن في خطر الامة في خطر وفعلا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق ان فريقا من المؤمنين لكارهون <تصفيق> ويجادلونك لك في الحق بعدما تبيل كأنهم ساقون الموت واذا عادكم الله وعلى الطائفة فتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم بس ربنا ليه هدف ويريد الله ان يحق, يحق الحق بكلماته <تصفيق> ويقطع دابر الكافرين ليحق, ليحق الحق ويطل الباطل, <تصفيق> الباطل وكره <أو> المجرمون <تصفيق> فخرجوا ما ترددوا يعني فهذا ولكن ادركوا بعد المعلومات التي وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هو ان في قوة كبيرة وتسلي يعني تحركت من مكة باتجاه. الكلام. يعني هم هم كانوا صائمون عند عند الخروج. نعم ها ها ربنا هنا ها أصحاب الأيده والقلوب الطاهرة التي عمرتها التقوى استستغسون ربكم استغاسوا فاستجاب لكم. اني ممدكم بألف من الملائكة الممدفين وما جعله الله بشر. لا اله الا النبي تطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله بس ينصر مين الذين صاموا لله وافطروا لله وتصدقوا واخرجوا زكاه اموالهم واقاموا الليلة وقرأوا القران وامتثلوا الامر الله وانطلقوا يدعون الى الله عز وجل استغسفونا فكانت الاستجابة زغشيكم النعاسة ما تمزوا عليكم من السماء ماء وبعدين رب العالمين يوحي ربك للملائكة أن يمعكم فتبتوا سابق. الذين آمنوا و... وكانت النتيجة م. ولقد نصركم الله ببادر وأنتم أدلة هذا يعني الناس دولة ما الذي أخرجهم الغيرة على الوطن وعلى العرض فقط. لكن أنا أستاذنا هل للصيام دور في انتصارهم نعم فاشف لعلكم تتقون مم. القلب عملته التقوى وده الزاد مم. الزاد اللي بيط... اللي بيستخيه الإنسان من هذه العبادات اللي عبارة عن دورة تربية مكثفة بتخليها على طول مفيش حظ للدنيا في حياتي يعني كأنهم كانوا هم هم صائمون وهم متقون متقون نعم فانتصروا لأنهم على هذه الحالة لأنهم في التقوى مم. مش بس دي وكمان نيجي مثلا يعني حقيقة أنا سمعت من حضرتك لما بتكلم فرحة رمضان مم. وفرحة العيد. احنا فرحنا لان نصمنا لله وافطرنا وتصدقنا وبنطلب المغفرة والعتق من النيران كنا وزق لكن في نفس الوقت مش الفرحة لان ما نقدرش نستشعر الفرحة الحقيقية واوطاننا منتهبة واخواننا على ارض فلسطيني ينون من, من وطأة الاحتلال والاقصى يعني من الاحتلال وما هكذا يعني عاوز يقول نذكر الناس بان ما قمتم به من اعمال صالحة وما بدلت من صدقات وبر للوالدين والصحة وتوحيد الأم على الأقل ورعاية الأم والأهتم هذا بعض فرض الله عليكم بعض فرائض الله عليكم لكن في قضايا أخرى الرسول صلى بسيرته العملية بيقول لنا يا جماعة خلي بالكم أنتوا عندكم مهام عظيمة أخرى غير مهمة بس البذل والطيران أصوم وأفطر خلاص الدليل على ذلك إنه في سنة الثلاثة هجرية المسلمون ساموا رمضان كله وخرجوا الى احد في شهر شوال، دورة تربعية مكثفة وكانت المعركة وقدم المسلمون فيها سبعين شهيدا لانهوا باعوا انفسهم لله التربية الرمضانية الدورة المكثفة لكن هنا هنا اكتفاتها أستاذنا الدكتور اكتفاتها غاية في الروعة الفرق بين انتصار المسلمين في بدر وهزيمة المسلمين في أحد ما نقولش في هزيمة ليست هزيمة مم. لأن الهزيمة أن العدو يحقق هدفه يحتل الأرض مثلا أو يقضي على على على الفكرة الإسلامية والدين فبنسمها إيه لا دي هم يعني معركة من المعركة إن, إن يمسسكم قرحن فقد مس القوم قرح مثله لأن قفارة المسلمين مم. مثلا في أحد مم. قصيرة المسلمين في واحد لا يعني كده. لا مشكلة تضحيات المسلمين ذحوا بسبعين شهيد أنا عايز أوصل بقى الحاجة إن المخالفة المخالفة مخالفة الرمات أمر رسول الله ﷺ أمر رسول الله ﷺ في أحد هي التي أودت إلى هذه النتيجة فش يعني شوف هل... رغم صيامهم قبل ذلك بشهر رغم تحقق التقوى إذا لكن... هو درس يا معلم آه. آه يعني إذا أردت إذا أردت تسمية معينة فالدرس الذي أخذ... الذي اخذه المسلمون في احد درس درس لم يكرروه مره اخرى لذلك لأن لانهم لو انتصروا رغم المظالفه في الذي حدث من الروم في هذه ال لم يتكرر في ال ال حتى نهاية حتى لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي ال ال ال ال ال ال الصوم فقط يعني الصوم والاقتداء الصوم والطاعة يا فضيله الدكتور هي مش بس الصوم انا بتكلم على دورة تربية ممكن سبب فيها الصيام وفيه القيام والحرص على الفرائض في المسجد والحرص على قيام الليل وقراءة القرآن والدعوة الى الله وتربيتك وبذل عائله الصدقه وبذل الصدقات وعدم وعدم المخالفه وعدم طبعا الانضباط مع اوامر الله وتشريعاته مع اوامر الله ومعونه الرسول عشان لما جانا دكتور الشيخ فضلت الاستاذ الدكتور اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلت من هذا قلها من عند الله لكن مش يعني ربنا بيعاتبهم لكن مش علشان بس لكن وبعدين عفا عنكم ربنا سبحانه وتعالى لكن الشاهد هنا شوف السيام الدورة التربوية رمضان كله ده باب من أبواب الخير إنا للربيكم في أجاب دهريكم في الدورة التربوية مكسفة طلعت لنا إنسان فخرجت إنسان بذل نفسه وحياته فإذا بي بي بي سعد بن الربيع رسول البحر يقف عند رأسه أحد رسل البعض شوفوا سعد بن الربيع فوجدوا يتشحق في دمه قال كيف تجدك يا سعد قال والله أجدوا لي حالجنة الله بلغ عني رسول صلى الله عليه وسلم جزاك الله عني خيرا يا رسول الله م. وبلغ خومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم الخلصة يا رسول صلى الله عليه وسلم إلى دين الله فيكم عين التطرف يا سلام هذه التربية الرمضانية عزيزيول إذن التربية الرمضانية إحنا منهيتنا كبيرة إحنا م. نجحنا في الجزء الأول من القيام بالتكاليف م. لكن فيه تكاليف أعظم تستلزم من الأمة أن تكون في غير رمضان كما كانت في رمضان لو مش موجودة بكأن لم أستفد من رمضان نعم عبد الله سلم في الحديث هو يعلم بالنفس الإنسانية قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا. ومن كانت فترته الى غير ذلك فقدت هلك. الله يبقى اذا نفسنا ان يترك سيام الـ الـ الـ الـ الفريضة الى سيام التطوع الله. عشان يزلوا المنسوب الايماني ست ايام من الاثنين والخميس الله. وفيها عطق من ناجر كل يوم خميس و13-15 نصل الى 17 يوم سيام اخي داود كان يصوم يوما وفر في يوم وان في لا يفره اذا لاقا يعني اشارة فتح مكة حينما خرج المسلمون وهم صائمون لان خزاعة قتل في حرم الله الامن ركعا وسجدا. مم. لما دخل. تكلم ست... في في خزاعة وفتح مكة في في في نقطة اخرى لأن سأتك تكلمت الان في نقطة هتكون مدخل سؤالي للأستاذنا الدكتور عبد الرحمن الدكتور جمال ذكر منذ قليل ال... ال... ان المؤمن. يعني يصوم وي ويقوم ويقرأ القرآن وعنده طاقات متفجرة غاية في الأهمية وأنا الحقيقة بقول يعني عجبا لأمر الإنسان الإنسان ينام يعني ممكن ينام عشر ساعات وممكن في العشر ساعات دولة يحقق ما لم يحققه في حياته كلها الإنسان في رمضان يختم القرآن عشر مرات وبغير رمضان ما يقراش حتى سورة واحدة هذه الطاقات المتفجرة في رمضان هل تفجرت هذه الطاقات لأن رمضان هو اللي فجرها ولا تفجرت لأن الإنسان هيئ نفسه لأن يفجره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واهتدى بهداه وبعد فأن الحقيقة طبعا صعيد إن أنا يعني جالس بين أستاذي الفاضلين بارك الله فيهما وأمتع بهما ونفع بهما الحمة بعد كلام مستاذنا الحبيب الحقيقة في إضاءات لطيفة منها طبعا تعريف التقوى ولو سمح لي أن أقول أيضا من التعريف المشهوره أن يطاع الله تعالى فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فنحن كنا من خلال هذه الطاقات المتفجرة فينا سواء فجرها الصيام نفسه أو الشهر المبارك الأيام فيها نفحات كما تفضل أستاذنا أيضا ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فمن تعرض لنفحات الله عز وجل أصاب منها الخير الكثير فأخذ الدرس ويعني استوعب وهناك أصول تعلمناها حين دخل علينا رمضان يعني لابد للمؤمن أن يحافظ على جملة من الأصول في الطاعات في طبعا المحافظة على الفرائض أنه ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أحب إليه مما افترضه الله عز وجل عليه ثم قال وما تقرب عبد إليه بشيء أحب إليه مما يفترض عليه وما زال عب يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره إلى آخر الحديث فالمقصود أن هناك أصولا يحافظ عليها المؤمن من أهم هذه الأصول المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من الأحاديث الماتعة التي أحب أن أكررها كثيرا من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين. براءة من النفاق وبراءة من النار م. متى يستطيع الانسان ان يحافظ على اربعين يوما ان لم يكن فيها شهر رمضان اربعين يوم في جماعة يعني متين صلاة م. لو حافظ عليها العبد حديث صحيح صحافه الشيخ الالباني وهو في صحيح ابن ماجه اربعين يوم لو حافظ على هذه الاصول والاصل الكبير بعد التوحيد المحافظة على الصلاة فيؤدي الفرائض ثم ينتقل الى النوافل ويحافظ على النوافل واهمها ايضا ان الصلاة ايضا من صلى لله حديث في مسلم عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله في اليوم ثنت عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة هذا ليس في رمضان انما طوال العام والمحافظة على الفرائض الخنس ليس في رمضان وانما طوال العام لكن الجو الايماني الطاقات الايمانية التي تتفجر فينا بفضل الله تعالى في رمضان ب ملاحظة معنى التقوى ومعنى مراقبة الله تبارك وتعالى. ما الذي يجعلني وأنا وحيد فريد في بيتي لا أطعم أو لا آتي إلى مرأة مثلا الذي يحركني هو دببة مضمضة هذا المضض. وهو ودببة مضمضة وهو إيه؟ أنا على حذر مني. أنا على حذر من الديانة. مايا يعني. في يومه تعطش. نعم. هذا <تصفيق> يعني لي لملحظة. معنى اسم الرقيب سبحانه وتعالى لملاحظة يعني تقوى الله تبارك تبارك إلا فإن الصوم فإنه لي لي. يعني جميل جدا ده بقى عشان يبقى ينقلك إلى حتة الجزاء أنا طالما أنا بس تشعر قيمة هذا الجزاء والله تبارك وتعالى تولى جزاء الصائم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي والصوم من الصبر وإنما يوفى الصابرون أجواه بغير, حساب, بغير حساب, حساب فمن أهم الأصول التي ينبغي أن يحافظ عليها المؤمن في رمضان لتكون دافعا له بعد رمضان هذه الدورة التدريبية المكثفة هذا المعسكر الشامل لكل معاني الخير يعني... وحتى لا تنطفئ الشعلة ما يفعل الانسان لابد من الاستمرار وكلام استاذنا الدكتور مزروع وستاذنا الدكتور جمال الان يوحد بهذا المعنى ويوضحه وطبعا من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم السلام. احنا ليه شرع الصيام ستة من شوال ليه ليست فرضا لكن معلوم والناس بتحسبها حسبه كده الحسنة بعشر امثالها فلو صم شهر رمضان اليوم بعشرة يبقى تلتمية او متين وتسعين وبعدين بعدين الستة بعشرة و ستين ما صمت يعني صمت ستة من شوال بعد رمضان طبعا متفرقة او متتابعة بعد تاني يوم العيد لا بس يبقى عندك كأنك صمت السنة كاملة دي فاتع جماعة لها ويعني منكم تصوم ستة متتابعة أو تصوم ستة متفرقة دي اجابة عن سنة جدا وتأثير مم. على الامة ربنا يعينكوا عليها يا رب سوى ما وإليك فالمحافظة على هذا المعنى جميل جدا لكن برضو, لكن برضو سؤال بالمناسبة سريعا عشان اخوانا المشاهدين أربعين يوما لا تفوت تفوته في الإحرام يعني ماذا لو أن فيه يوم حبس الإنسان وفيه العذر يعني العذر حبس الإنسان كان مم. كان على صفر كان كذا كان كذا النبي عليه يستكمل والإبدا من أوضحه لا دلات. لا يستكمل لأن مم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حل الإشكال آه. في حديث صلى الله عليه وسلم حين قال أن العبد إذا كان له ورد يعني من من طاعة ثم سافر أو مرض يكتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيم يعني العبد نص الحديث إن العبد إذا سافر أو مرض او مرض كتب له اجر ما كان يعمل صحيحا مقيم يعني يكمل لو عرض له عرض لكن هم ينام زي سفر او زي مرض مرض او سفر معلومة عرفته هي او <تصفيق> حبثك المرض او حبثك <تصفيق> السفر كمل آه. الاربعين يوم وربنا غفور رحيم وربنا واسع المغفرة ربنا مع الحياة مع يسرها فيها شيء من لاننا يعني درجنا على ايه استنى لما الازن يقز لما يقيم الصلاة الامام ده بيطول هو عايز يلحق جزء من الجماعة <تصفيق> ففين همته هذه الهمة التي ولدها فينا شهر رمضان المبارك وضع فينا هذه المعاني لنا حريص على كل قربة أتقرب بي على الله تبارك وتعالى الصيام خلاص فرض الصلاة الفريضة وحافظ عليها في جماعة النفلة لا أدع لاثنشر ركعة ده غير صلاة الليل غير صلاة التراويح مع الإمام غير صلاة التهجد في العشر الأواخر التي فيها ليلة يعني من وفق لقيامها ناس الله عز وجل أن نكون جميعا ممن وفق لها خير من ألف شهر آمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا علمنا أنها في العشر في الوطر الأخير أو في الوطر من العشر الأخير <تصفيق> إذا كانها خمس ليالي في في العشر في أيام الأخيرة فالذي يضيع هذا ال... مش عايزة أقول الأكازيون عشر كلمة إنما هذه الفرصة العظيمة جدا من السباق في طاعة الله تبارك وتعالى عبد مغبون محروم فإذا أكرمنا الله تبارك وتعالى ويسر لنا هذه الطاعات في رمضان استشعرنا هذه الطاقات الإيمانية التي تولدت فينا بملازمة طاعة الله تبارك وتعالى فرضا ونفلا مع الذكر والذكر ده من الأصول المهمة على الصدقة والطاقة نحن نتحدث من شوية بنقول يعني أوقات كثيرة جدا الإنسان بيغفل فيها رغم أنه لو جرب لو عود نفسه على الذكر ممكن الخمس دقايق اللي هو واقف في اشاره فيهم زي مساتك فيه آه آه ما ساد قلت لي اه يعني, يعني, يعني يذكر الله فيهم شوف في الخمس دقايق الثانيه بالذات كربانه انا, الله أنا في إحدى في إحدى وانا راكب في احد الاشارات الرقميه وانا قاعد في السياره دي في 45 فقلت سبحان الله سبحان الله حسيت ان مع كل ثانيه بتقلب تسبيح اذا انا بضيع 45 تسبيحه لما بقعد كده ابص على الناس يمين وشمال كده كده انا قاعد ما عملتش معايا لكن ما خير اه بل قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم نعم. فانا حين قلت خيرا كل تسبيحك فيها صدقة بسبحان الله وبحمده نخله تغرس لك في الجنة أوه. فضلا عن بقى ان تذكر الله عز وجل بتلاوة القرآن يعني بالتسبيح يا, يا, جماعة, يا جماعة اوقات كتير جدا بنضيعها وممكن نستثمرها شوفوا الثانية الوحدة تقول فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا يغرس لك نخلة في الجنة <تصفيق> وإحنا في عرض مش نخل إحنا في عرض بلحة من هذه النقلة يعني <تصفيق> دا دا بلحكة يعني, بلحكة بلحكة يعني أذكر خيارة. شيء قبل مثلاً تطفل الأستاذنا الحبيب ال أنا لاحظت بفضل الله تعالى إخواننا في المساجد وفي الحرم المكي والحرم المدني بفضل الله في سباق على تلاوة القرآن ويعني نعب منه وننهل ويعني نأخذ منه لأنه معين لا ينضب وإقراء القرآن حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا أقول فبكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثاليها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف, حرف ميم ولام حرف ميم وميم حرف القرآن الكريم فيه ما يزيد عن 324 ألف حرف حط جنبها صفر هتبقى 3 مليون ومتين كذا واربعين ألف حسنة, حسنة. في المرحة الرحيدة فلما نقول 3 أيام أو 4 أيام ونت قاعد بقى مثرر نفسك للعبادة في هذا الشهر الفضيل وأعتقد أن كثيرا من الناس يفعلون هذا لا سيما في العشر الأواثر قادر كل إنسان أن يختم القرآن مرة كل ثلاث يعني كل 3 دقايق مش صعب ومش عسير ماشي. والله يعني يس... خلينا الناس بنقول انا في العشر الاواخر التي الناس كلها مش في رمضان ماشي دلوقتي, دلوقتي. م... كان ب... انا بتكلم على رمضان رمضان دلوقتي بس انا عاوز اقول حاجه احنا بنتكلم في... عن رمضان صح. لان احنا هو انتهى فعاوزين نقول يا جماعة اللي تعود على الطاعة في رمضان ما يقطعش بس كده هاخد من سادتك كلمه المسابقة والمسارعة واو اسل الدكتور الالالقرآن يقول ووتنقول ال... بقول الله يدعونا. نعم. هتلاقي من من من دعوات المولى في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم نعم. وهتلاقي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا نعم. له نعم. وهتلاقي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. يعني نداءات كثيرة في القرآن تدعونا إلى القرب ال... من الله عز وجل والمسايرة في الخيرات. نعم. والإنابة وكما تتفسير سيادتك لهذه الدعوات القرآنية هذه الدعوات القرآنية كلها حدثت تندرج تحت رطاء واحد وهو ما بدأنا به هذا الكلام م. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آآ آآ كأن هناك سائلا يسأل وما هذا الذي يحيينا م. ما هذا الذي يدعونا إليه ربنا سبحانه وتعالى ويحيينا فربنا سبحانه وتعالى فصلها سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم اه اه انيبوا الى ربكم كل هذه الدعوات لا تقلطوا من رحمة الله بالضبط كده وقال ربكم ادعوني لكم كل هذه الدعوات تفتح ابواب واسعة للمسلم وتيسر له الامور وتعطي املا كبيرا لان القانط من رحمة الله اياذا بالله هذا كافر بالله فهذه الدعوات كلها دعوات طيبة تيسر للمسلم تفتح الأبواب الواسعة الفسيحة لكي يقتلب من ربه وينهل من نفحات ربه سبحانه وتعالى والشيخنا قال إن لربكم في د... في أيام د... هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له التعرض كل هذه الدعوات يدعوها ربنا سبحانه وتعالى ويدعونا إليها ربنا سبحانه وتعالى لعلنا لا نضيق المساحة كثيرا اذا قصرنا هذا على رمضان او تكلمنا في رمضان او ظن المشاهدون الان اننا نتكلم عن هذه الدعوات في رمضان آه. رمضان ولا آه. المسلم رمضان ولا هذي ذكرتني بها يا سائق مستقى يا ذنب الله هذا ال ال ال هذا الذي يعاقب الخمر رمضان ولا هاتيا يا سائق مستقَّة تسعى الى مستقِّه يا ذنب الله نحن نسنا كذلك ولكن نقول رمضان ولا حافظ ايها المسلم على ما كنت فيه من رمضان وسارع الى مغفرة من ربك وسابقوا الى مغفرة من وان العمل في غير رمضان حضرتك. عليه مثوبة من الله عز وجل عمل في, الموضوع في, الموضوع في غير رمضان حضرتك الاستاذ يتكلم عن انه يقف في الإشارة في ويعد التسبيحات سبح كم مرة في اشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايحجز احدكم ان يكسب في اليوم الف حسنة قال وكيف يا رسول الله قال يسبح الله مئة مره الله زي الشيخ لا. لو ان الاشاره اللي امام الشيخ فيها 100 يعني دقيقه ونصف جميل. او طول شويه في ذكر الله سبحانه وتعالى حياخد الالف حسن والاشاره دي في كل لأن... مرة مش جدا مرة <تصفيق> يعني بعشرين الى الله المرض خيرا جدا يعني اخي الكريم انا كنت في جلسة في ليلة القدر الماضية وكنا نتكلم عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خاب وخسر خاب مم. وخسر مم. نعم أمورا فخاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له مم. أو لفمدخله الجل مم. خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له مم. خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه وسلم. او اذا كانت الدعوه من من جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن عليه قال خاب خاب وخسر من ذكرت عنده يا رسول الله فلم يصلي عليه قل امين وقل امين ثلاث أخل مرات على حضراتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقط ذكرني بها اخونا السادة الدكتور فودة لما يقول في ال في ال في, ال في ال رسول صلى الله عليه وسلم زاره واحد من أصحابه فقال يا رسول الله ما رأيتك كاليوم تبرق أسارير وجهك بالبشر والصخر قال وما لي لا أكون كذلك وقد جاءني جبريل الساعة فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول من صلى عليك صلات من صلى عليك صلات أعطاه الله مئة عشر حسنات وحط عنها عنه عشر خطيئات ورفعه في الجنة عشر درجات ورد عليه بمثلها. الله هذه هذه حضرتك. اللهم صل وسلم. صلاة واحدة. هذه حضرتك انا فعلته مثل ما فعل أخونا الدكتور صفوة. لعلّي انا بس أنا ما سمعتوش قبل كده. لكن اقتربتها منه على على بعث. أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة في الدقيقة الواحدة. اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دورة الساعة في السيارة وانا السيرة أصلي عليه 14 مر صلى آه. الله عليه وسلم السلام. وأنا أصلي عليه ويعطيني الله تبارك وتعالى كل هذه الأمور آه. وأنا جالس ما خسرت شيئا ما اجتهدت في يعني شيء. يعني شيء ما تعبت في شيء شيئا هناك هناك عبادات يعني ثوابها عظيم وجهدها يسير وخفيات وخ مضيئها الإنسان ويبعثرها كأنك تخرج من جيبك عش ملايين الج... وتنميها هكذا يعني اذا دخلت جبهه المطبخ على ما تعمل شوية شوربه وتعمل فرخه محمرة مثلا حتى. تكون سبحت كم مرة استاذ دكتور س... وخذت س... تكون, س... تكون <تصفيق> اخذت بسال 10000 10000 فرخه قلب حسب يعني وفيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات المرات انا اذكر لحضرتك يعني اعتذر عن الاصل لكن الجن في الاخره في الحساب في الاخرة الناس هكذا والجنة هكذا ويفصل الخلق خلق عن الجنة جهنم والصراط مضروب فوقها ومن يريد ان يصل الى الجنة لابد ان يمر من فوق جهنم على الصراط الخلق هكذا والجنة هكذا وجهنم تفصل ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وان منكم الا واردهم فعلى حضرتك الذين يمرون على الصراط على قدر اعماله منهم من يمر كما هذا حديث رسول الله البرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كال... كال... هناك من يمر وهذه الرواية وان كانت لم تصل الى مرتبة الصحة من يمر على الصراط يتكبكب يسقط فتلفحه النار فيقوم ويصرخ هكذا فيأتي من يحمله من على الصراط ويضعه في بحبوحة الجنة من هذا يا دكتور مظهر نعم. هذا الذي وهو يتكتب على الصراط والنار تلفحه يقوم ويسقط فيقال له عندما يسر انا صلاتك على محمد الله صلى الله, الله عليه وسلم اكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركته الصلاة متى وهو في هذه المحنة بين الجنة ونحن عشان خطر ربنا يكرمك عيد الحديث دي تاني والرواي دي تاني الحديث يقول هناك الو انا المشهد يعني بصورها كأنها يا استاذ الدكتور بيكلمنا كده استاذ عبد الحميد شوقي الناس هنا كده والجنة هنا والنار في النص والصراط فوق فوق النار حضرتك وسعت الصراط جدا آه. الناس هيفكروا انهم هيمشوا مستريحين آه. آه. ده أحد من السيف ورقم من النار الناس كدا. الناس كده الناس اهوت والجنة اهيت والنار في النص كده والصراط فوق النار وده تفسير استاذنا الدكتور بقى الناس هتمروا كلها من هنا إلا هيصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا سيحدث له استاذنا الكريم حضرتك. ال ال هذا الصراط مثل الشعر لكن منهم من يمر كالبرق الخاطف آه. عمله آه. ما شعر بالصراط ولا احس بجهنم ولا راى شيئا من هذه كله كل الذي صنعه وضع قدمه فوجد نفسه في الفردوس الاعلى من, الله. من عمله والاخر يقع كذا والاخر, والآخر كالفارس على ثم هنالك من يضع قدمه ويتكبك ثم تأتي كلاليب جهنم فتسحبه الى قعرها عياذا بالله وهناك من يتكبكب ويسقط ويقاد اسوات الفحو جهنم ويسقط ثم يقوم فيأتي من لا يعلمه الا الله فيحمله فيضعه في بحبو حتى اذا اقلبته بطيئه الحديد حتى اذا اقلب بالهلاك جاء من حمله فوضعه في بحبوحه الجنه يا سلام يا سلام, يا سلام. من من اللي ان ده هناك من في هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من في جهنم من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ثم ثم يبخل بصلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرأة في مطبخها الرجل في عمله. النجار وهو يصنع كذا وكذا. البرنامج الحلقة النهاردة اسمها الله يدعونا وكلام حضرتك كان الدعوة صريحة في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم واتسأب. في ربع دقيقة. تفضل ال الاي التي ذكرت بعد اذنكم يا بعضة... الايه ال ال التي ذكرتها انت لا. ان الله وملائكته يصلون وفي... عليه كل النبي الذي و, و, و الله تبارك ما قال نفسي. ان الله وملائكته صلى على النبي بل يصلون على النبي هي بصيغه الماضي التي تفيد التجدد والاستمرار فال الله تبارك وتعالى يصلي وملائكته يصلون على النبي صلى الان طبعا وحتى نهايه الظهر طبعا طالما ان القران يقرا أن الدنيا موجوده تعال قل لي كل حضرتك ما حاجه نبي يصلي عليه الله وملائكته لا نصلي عليه محمود او جمال او وفود ما حاجته الا شيء الصلاه التي وضعها ورصدها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لمن فعتنا نح أم وليس لمنفعه محمد كيف. صلى الله عليه وسلم أه. محمد يصلي عليه ربنا رب, رب الخلق رب رب ليس رب بحاجه الى صلاتنا و و ومع ذلك ان ربنا يصلي عليه وربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخرت يا القضيه لانك كلما صليت الحديث يقول من صلى عليك صلاه اعطيته عشر حسنات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعته في الجنه عشر درجات ورددت عليه بمثلها والرد بمثلها يقول العلماء زد زدت يزاد فاذا قلت اللهم صلي على محمد قالت الملائكه اللهم صلي عليه فاذا قلت اللهم صلي وسلم وبارك وارحم محمد قال اللهم صلي وسلم وبارك وارحم كلما زدت زادوا فهذه اذا كل لحظتك الشيخ فودة لما يجب في ال... وبعدين يسبح كم تسبيحة يصلي على رسول الله كم كم صلاة المرأة في مطبخها النجار في مصنعه ال... ال... ال... الميكانيكي في مصنعه هو المستفيد من الصلاة على النبي من خلق عليه لا تنفل الله عليه إن لله أيوة مخازن لنفحات الله مخازن نفحاته والبركات لله تبارك وتعالى مخازن مفاتيحها وضعها في يد من؟ لاست في يد الله سبحانه وتعالى وكل شيء بامره وانما وضعها في يدك كأنت كل مؤمن يستطيع ان يفتح ويغترف الله بهذا الله هو الذي يبخل الله. على نفسه هو الله هو على الاغتراف. يعني يا جماعة انترزوها فرصة روك روك يعني جاء الله استاذنا افعر وكأن هذه الليلة يعني نفحات ايمانية ويعني نفحات ربانية ندل الله ان يديمها علينا استاذنا الدكتور جمال وانت متأثر بكلام استاذنا الدكتور مزروعة كلنا متأثر بكلام شدة شيء استاذنا الدكتور والله يعني أشعر... اشعر بكراماته والله استاذنا الدكتور استاذنا الدكتور قلنا عند الحديث عن فتح مكة وهي في العشر الاواخر من رمضان ماذا كنت تريد ان تقول عن فتح مكة أو يعني ووووأنتربط بينها وبين رمضان كذلك. هو الحمد لله يعني هو برد أوامر الله عزوجل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. الله الله. ومقتضى العبودية لله رب العالمين قامت الدين ونصرة محمد ودين محمد أمّة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات العبودية لله رب العالمين تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل ومن مقتضى العبودية لله رب العالمين جهاد النفس. وجهاد الشيطان والكافرين والمنافقين ومن مقتلات العبودية الله بر الوالدين والإحسان إلى اليتام والأرامل ومن مقتلات العبودية الله رب العالمين يعني ال نصرة المظلوم وتطبيق الشرائع ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد لا تؤمن النبي ولا تنصروا هذه كلها تحتاج إلى إنسان متربي تربية معينة رمضان عبارة عن دورة تربوية مكثفة عشان تعودوا البذل والعطاء وبذل ايه كل شيء نفسك التي بين جنبك <متحدث> إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم جاهدوا إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اولئك هم الصادقون <متحدث> الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا ذبحوا الله الناس بعضهم فسدتهم لهدمت صلام عبيعا وصلواتهم مساجدوا ذكروا في أسم الله كثيرا ولينصرن الله من نصور إن الله لقمين فنعوز إذن الفرائد يعني شيء إحنا مطالبون والسنن والحفاظ عليها لكن في نفس الوقت الذي يبقى فيه توازن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعني صائمون في السنة الثامنة من من الهجرة استنفر وافد من خزاعة ان قريشا اخلفوك الموعدة وقتلون في حرم الله الامن ركعا وسجدا اهدروا حرمة الانسان واهدروا حرمة حرم الله الامن فإذا ابن الله قال نصرت عمر بن سالم الخزاعي وخرج المسلمون في آه غزوة آه في من فتح, فتح محكا ما قالوا إحنا صايمين وننتظر ولا لا لأن الوطن في خطر حرم الله في خطر الإنسان هدرت حرمته فما زالش يجال عشان كده الفضيل ابن عياد تلقى رسالة من عبد عبدالله عبدالمبارك يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعبه من كان يخدم وجهده فنحورنا من دمائنا تتخدمون نحن نحتاج الى العبادات والتكثيف العبادات والطاعات ورمضان دورة عشان يرتفع المنسوب الانسان يبزل الانسان حتى نفسه التي بين جنبين. فمن أجل هذا يعني نذكر إذاً فرائض الله كثيرة مم. وتحتاج إلى الإنسان اللي ترب على يقوم بالفرائض دي. مم. من هنا كان فخرج سلم ووصل ودخل مكة وقول عز وجل قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وملقين رؤوسهم. الشاهد إن الرسول اللي خرج من مكة مطارد مقلد رأسه. وفي ناس تطوعا يقدموا رأس الله سلم ورأس ابو ذكر في مقابل مائة ناقة يعودوا الى مكة ده الجيل اللي تربى في رمضان آه. الجيل استاذنا اسمح لي أنا يعني هناك الان خاطرة جد كده في بالي اسمح لي لو انا, لو أنا صادق فيها اقول لي لو انا مش فاهم صح برضو اقول لي العلاقة بالطاعة لرسول الله في احد والطاعة لرسول الله في صلح الحديبية الذي سبق فتح مكة يعني الصحابة خالفوا امر رسول الله في احد فكانت النتيجة كما تعلم وكما يعلم اخواننا المشاهدين واطاعوا امر رسول الله في صلح حذيبية رغم ان البنود كانت على عكس مرادهم فأطاعوه فجاء الفتح بعد ذلك الروما الروما عصوا امر طاعت الرسول الله عصوا امر الرسول الله عصوا أمر الرسول فكانت نتيجة لكن طاعة الرسول طاعة الصحابة لرسول الله في موضوع صلح حذيبية والذي اعقبه الفتح العظيم فتح مكة والتركيز هنا هنا على الطاعة نتيجة نتيجة الطاعة نتيجة المخالفة تركيز اه اولي اللي السؤال مرة تانية آه. يعني انا بجد علاقة بين مخالفة الصحابة امر رسول الله في احد فكانت ال... انا بسميها الهزيمة شادتك بتقول كانت عدم تحقيق المراد يعني درس. الدرس, الدرس. آه. طاعت الصحابة للرسول في صلح حديبية اللي كان قبل فتح مكة اعقبه النصر في فتح مكة يريد أن أن تبين فضيلتك عاقبة الطاعة وعاقبة المغفل. ال ال ال العصات الروماء. نعم ماذا حدث في الأحد نتيجة لهسيان الروم؟ ماذا حدث في في مكة وفتح مكة ودخول المؤمنين فيها كذا نتيجة لطاعة الصحابة رضوان الله عليهم. الانقياد لامر الله. القيادة لأمر الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني صلحتنا بنقيس مقياس يعني ال. المكسب الخسارة ان في كان شهداء ما ربنا قال ايه ولا تاهن ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الاجنام وندولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله يحب لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمحوا كافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما م. يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين و... ولقد و... كنتم, وما الموت كنتم خبر... تمنون م. الموت وقد رأيتموه أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول واشي عنه قد قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على قبله فلن يضر الله شاين وسيجزي الله الشاكين وبعدين قال لأنا كان لنفس وما كان لنفسه نحتموت لله, لله كتابا مؤجلا وما ينورد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما ينورد ثواب الأخيرة نؤتيها وسعيد دي الله وشكله الشاهدة أنا أقول دي كانت محطة ما كانتش هزيمة لأن لما نجرى الدكتور محمود شيخ خطاب تكلم عن الرسول للقائد سجل شوف الهدف الذي كان يسعى العدو لتحقيقها أولا القضاء على القيادة القضاء على الإسلام احتلال المدينة المنورة والقضاء على الإسلام قال فيش اي حاجه من الحاجات دي اتحققت انما هو في قدمه شهداء وتضحيات فيه اختيار هنا اصطفاء رباني وده جه في اقرب شهر رمضان ده كان في شوال فهنا نلاحظ ان الدرس الرسول صلى الله عليه وسلم قال منكم ما كنتش ناش نعرف ان في حد مننا يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم, ومنكم من, من يريد الاخره يبقى في حته خلل هنا صلحها ربنا سبحانه وتعالى هنا الدرس التربيه بالدرس بالتجربه تجربه عمليه حاسه انه مخالفه وكانت النتيجة عشان في ربنا قال ولقد عفى الله عنه لما يجب صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني استنفرهم قال لهم اننا خارج في العمر والمهم وصل معروس صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض الامر على الصحابة بعد امضاء الصلح قال طمرهم انهم يحلقوا واللي معها بودن ينحرها ويستعد العودة كثير الصحابة ما نفذوش امر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ام سلمى وقال لها يعني هلك المسلمين اهم نعم فقلت له انت عاوزهم يعني شوف بقى الحكم ام المؤمنين زوجة شوف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني الرسول قال لك اخرج واذبح فذبح وتحلل وتحلل وهم سيفعلون وخرج بسلم فإذا ذهن يهجبوا بعضهم بعض يعني يقتلوا بالنبي السلام الحكمة الحنكة ف... والسياسة, ف... والسياسة. ل... وفي هذه اللحظة الذي تحققهما رجعين نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم تقدم من دمك أنا عز أقول الجيد ده اللي تربى في الدورة التربوي... التربية التربية الإسلامية وت... ومن ضمنها موسم السيام الذي تجتمع فيه كل العبادات م. وايضا موسم الحج اللي ربنا في اعقاب يقول وتزودوا فان خير ازداد اتقوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مسلمون. فأنا هنا الدرس العظيم ان المسلمين كانوا في بقية عمارهم كما كانوا في رمضان دا كانت اول تجربة والدليل على ذلك مش بس فتح مكة انا بتكلم فتح مكة عينجا لوت 658 هجري لما الامة حست انها في خطر عظيم وواصل الامر العز بن عبدالسلام وقُتز وبيبرس وفي 26 رمضان النغول اشتاحوا العالم الاسلامي ما كانوا صايمين لكن استنفروا لانه تربوا هنا بقى التربية التربية الحقيقية خرجوا الى عينجا وكسروا شوكة التتار والمغول في 26 رمضان 658 هجري العبور العظيم اللي حصل في مصر هنا كنت في العاشم الرمضان كنت يستحصل سيادتك لعلاقة برضو 6 اكتوبر 73 اللي هو 6 اكتوبر يعني بفوض الناس مش ده الجيش اللي هزم ستة وسبعين. سبعة وستين مم. وستة وخمسين وتمانية واربعين تمانية واربعين ما إيه السبب الهزيمة ايه وستة وخمسين سبب الهزيمة ايه وال67 سبب الهزيمة ايه لغة ما اصل العدو ده الاول مرة العدو ووصل لقناة السويس هؤلاء الدباط والجند الذين تربوا كان التحم معهم الدعاء ومشيخ الشيخ تاج الدين والشيخ جاد الحق والشيخ المشتهري وعلماء الازهر وقادتهم حصل التعام بالعساكر في في, في في المعسكرات وعلموهم ان للأوطان حرمة وللدين حرمة والعرض حمر حرمة وانه يعني النصر لا يتنزل الا كانت فكانت الدورة التربوية المكثفة وبعد هذا امروا بالعبور حتى مخطبر الف اللي ما كانش حد تصور ان يكون يعبروه وحتى مخطرة الجندي اليهودي الذي لا يهزم فهذا النصر العظيم اللي اجهد في قنبيديبل اللي كان عزهول ده كان في رمضان العاشر من رمضان يرينا ان ننفوض اذا رمضان شهر الجهاد شهر البذل، شهر التضحيه بس لسان عشان يؤدي لازم يتربى كويس شهر يعني رمضان. الجنود في رمضان الجنود مصر والجنود المسلمين في رمضان كانوا برضو على حالة تربوية إيمانية, إيمانية استطاعوا بها أن يعبروا صنعوا ما لم يصنعه أحد أيوة. حتى الآن يقول حتى الآن م. تدرس يدرس ما حدث في خط برليف أيوة. في الكلية العسكرية في الخارج آه. لأنه ما كان ينتظر أبدا بخط النبال ما قدت الوستاذ دك اللي بتفتح الخط ده كان يولى عنه كان خرب الدنيا, الدنيا. لكن هؤلاء لا. سدوها عجيب. بعض هذه الفتحات سدت بأجسد. الله. سدوها باجساده سدوها باجساده وهذا, وهذا ما يحدث وهذا ما يحدث ابدا اطلاقا ما يحدث ابدا لا بي بي بعصبية قومية ولا بعصبية عسكرية بالايمان نعم بالايمه لا. حضرتك لا. لو في كتاب كتب الشيخ حافظ سلامه كان قائد المقاومه الشعبيه في السويس كرمه للرئيس أنور السادات رحمه الله كتب كتابا عن مذكراته عن حرب العاشر من رمضان شوف ايه التضحيات اللي قدمت بتاع الجند المصري وضباط المصحات كانت يجب ان تنشر على الناس ويسكروا الناس احنا امه امال يا سلام قال اذا افتتحتم مصر بس انا بعتبر انا بعتبر الكلمات اللي صدق بتقولها الان بمثابة الوسام على صدر كل من شارك في هذه الحرب المجيدة من شهداءنا ومن جنودنا ومن قياداتنا ومن الخطة للحرب العسكرية والرئيس الرئيس الراحل طبعا انور السادات عليها رحمة الله وقائد الضرب الجبار وكل من شارك في هذه الغزوة المباركة من جنودنا البواسر كلام الدكتور جمال عبد عبدالهادي الان انا بعتبره حقيقة وهو المؤرخ الكبير والدعية الكبير بعتبره وسام على صدر كل من شارك في هذه الحرب المجيدة استاذ الدكتور اسمح لي انت للدكتور عبد الرحمن فودة واسأله عن برضو احنا مش عايزين بقى نسيب الجو الجميل جو لا الانتصارات لا رمضان والانتصارات يعني كيف تذكر او اي شيء تذكره عن حرب اكتوبر المجيدة او عن انتصار المسلمين في المعارك الاسلامية الكثيرة لا دعني انا كنت طبعا معاصر للحرب يعني ووعي لها و يعني طبعا ما كان يعرض كان الإنسان يقف له شعر رأسه من الفرحة طاره من بكاء الناس وفرحتهم وإحساس الجميع بشيء غير عادي من الكبير والصغير ومن الأئمة في المساجد وما إلى ذلك الفترات التي كان يعني تزاع فيها الأخبار أخبار الاتصالات وما إلى ذلك وما يعني تلا بعد ذلك حتى من أفلام تسجيلية أو نحو يعني يشعر الإنسان بشيء من الفخار وطبعا كان كله بفضل الله تعالى كان فيه ربط بين العقيدة بين الإيمان آه آه وما تحقق. ذي اللي بقى يعني ما تلمسه أنت في هذا الربط. أنا أنا. هذين الكلام المرات. اللي قالوه استزين الجليلان الآن وذكر فيه مسألة الجهاد خص الكلام الأخير اللي استذنا. ما إحنا في طاق يعني في رمضان في طاقات جهادية. لماذا لا تستغل بعد رمضان؟ انا عايز, عايز يبقى في ربط مش عايز اتكلم عنه <تصفيق> نتكلم عنه من مصمص الشفاه وحاجة جميلة جدا لا عايزين الخطوة العملية استاذنا يعني المح الى الجهاد الله الانتصارات والناس صائمون ما قلوش احنا تعبانين طيب نفطر وممكن انسان يفطر وهو صائم ومعه رخصة و... يعني فاتك عاوز ترسل رسائل لمن هو يجاهد الان على ارض العراق العراق وفي افغانستان وفي ارض فلسطين كل كلها اللي هؤلاء خصوصا في ارض الشام المباركه ترى في غزه نعم ويفرحون ايضا نعم. ومن حقهم ان يفرحوا واحنا طبعا من قناة الناس الفضائية بنرسل التهاني لكل اخواننا المسلمين في كل أرجاء الأرض وخصوصا أراضي المحتلة لفلسطين والعراق وفي الصومال وفي كل أرض المسلمين تحياتنا لهم وكل عام وهم بخير نتمنى لهم النصرة والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى ويمكن كلام إخوانا أسدتنا الكرام لهم الآن بمثابة الرسائل التي تثبتهم وتعينهم بل وتدفعهم إلى المجاهدة وإلى الجهاد دفاعا عن أرضهم ودفاعا عن أرضهم ندعو الله أن يحرر أرض الأقصى وكل الأراضي العربية والإسلامية في إدلب على. يعني, يعني أود أن أذكر إخواننا إحنا بنقول لهم ن نتمنى لهم نتمنى لهم هؤلاء أول القضية البيت المقدس فلسطين كامل الاضطراب الفلسطيني قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى. نعم. وهي وقف إسلامي نعم. وتحريرها فريضة رقاب المسلمين نعم. لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وأنكائناته. نعم ولكن نقول يا أخواننا في فلسطين نحن مقصرون لكن هذا لا يعفينا ما الله عز وجل لكن نهيب بالأمة الإسلامية صاحبة الأمجاد العظيمة ونهيب بقادة الأمة الإسلامية الذين كان لهم مواقف مشهودة وأدوا أدوارا جيدة نقول لهم نستحلفكم بالله لا تنسوا المسجد الأقصى الله. لا تنسوا أخواننا في فلسطين لأن أمن العالم الإسلامي من فأمن فلسطين هذه القضية ولا يعفينا نحن أيضا ولا يعفيهم هم ايضا في قضيه التفرق القائم الان مد الله أن يوحد الله أن يلِم شمل المسلمين ويوحد صف المُسْلِمين وهي خير جملة أهلها أُسَانَة دكتور جمال يعني النصرة الأقصى فريضة على كل مسلم كل على قدر استطاعته يعني كلام جميل حيوزن بميزان الزّهّب أُسَانَة دكتور حمّفودة معذرة لا أبداً هذا هذا نكمل معك الرسائل التي تريد أن ترسل بها إلى إخواننا المجاهدين وإخواننا المصابعين في الأرض خليها رسائل للكل للكل لأنه من خلال الكلام عن الجهاد والصيام وكذا كان لفت نظري دعوة بعض الرياضيين أه؟ الخز... يعني الابر الخاصة بكرة القدم م. لأبناء الشباب مصر م. الذين سيلعبون بعد رمضان في شهر عشرة مباركس العالم للشباب كانوا يعني يصيهم المدرب بأن يفطروا في رمضان لأنهم يتدربون ليلا بيتدربوا بالليل فيقولوا افطروا عشان يبقى الطاقة يعني أكتر وزيادة عشان تقدروا تلعبوا كويس بعد الشهر جهاد اي جهاد انتصرنا احنا صايمين في 3 شهر عين والمسلمون انتصروا وحاربوا يعني وجاهدوا في حر شديد م. وفي صيام يعني يعني محتاجين للشرب للعطش وهم في سفر يعني لحظة المهم إن, ان بعض القادة كانوا بيعاوزين للجدود يفتروا الجنود اصروا على ان, أن يحاربوا وهم سائمون نعم, نعم, نعم و... هو فعلا يعني قلبا الشيء يذكر كثير من لاعب الكرة حتى الذين يعني لعبوا في رمضان في نهار رمضان اصروا على على الصيام وده شيء الحمد لله جميل ويعني يوحي انفضل الله تعالى الامان في الامة وفي خير كثير يعني كثير جدا في ابناء الامة باذن الله عز وجل لكن اللفت اسألت الجهاد الجهاد عموما طبعا جهاد الكفار والمنافقين وأرباب الظلم ويعني أصحاب المنفرات نقول لهم النفس, النفس. لهم هو استفراغ الجهد والطاقة في أداء مهمة معيعة أنا أنا أصل كلمة الجهاد ناس يعني بتنصر أ... وفيه عندنا جهاد النفس وجهاد الشيطان يعني مرات مختلفة وجهاد النفس أربع مرات خروج نعم. بغير نعم. عشان المشاهدين بغير خروج على أمر الحاكم بغير خروج على بغير خروج عن قانون الامة بغير الخلوج من يفشر الجهاد على مزاج اي حد ويطلع ياخد سلاح ويحارب بغير ما ان يصدر الحاكم امرا بغير ان يصدر الوالي امرا طبعا هناك قوانين تنظم هذه المسألة وصلنا دكتور في دقيقة لان الوقت خلاص الوقت انتهى آه. طيب هو الجهاد النفس مهم جدا وجهاد الشيطان جهاد النفس بتعلم الهدى ودين الحق احنا عايزين نتعلم عشان نعبد ربنا صح وعشان نعرف غايتنا من هذا الخلق ومن هذه الحياة فتعلم الهدى ثم العمل به ثم تعليمه للاخرين ولا بد طالما تعلمت وعملت وعلمت ستواجه ببعض المشكلات فلا بد من الصبر تجاهد النفس على الصبر هذا مهم جدا في جهاد النفس ننتقل لجهاد الشيطان الشيطان له سبيلان لا ثالث لهما ومنها فروع كثيره سبيل الشهوات وسبيل الشبهات وسبيل الشهوات يعني يقابل بالصبر الامتناع وتدربنا عليه في رمضان كانت امام الانسان زوجته حلال ومع ذلك لا يقربها لان ربنا نهاها اليقربها في هذا الوقت فصبر صبر عن المباح الحلال فيستطيع ان يصبر عن الحرام فالشهوة تقابل بالصبر والشبهة تقابل بالعلم وباليقين وبالصبر واليقين تنال الامامة في الدين اذا استطاع وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا هذا الكلام يوزم هذا الكلام يوزن يعني بما يوزن بميزان الذهب يعني مارك مارك. كلام يعني حقيقه غالي جدا وثمين انا هختم بسؤالين سؤال لحضراتكم وسؤال لاخوه المشاهدين هو سؤال مفاجئ ومبالغ في الحقيقه مم. وسؤال لاخوه المشاهدين برضو يا ريت يبعثوا لنا في اس ام اس على ارقام بلدهم في الشاشة استاذنا الدكتور محمود مزروعة لو قابلك الان رسولنا صلى الله عليه صلى وسلم, صلى وسلم. وسلم ماذا ستقول له جملة او جملتين؟ انت قلت سؤال مباغت وهو اشد مباغتة مما كنت اتصب مم. اذا قبلت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأطأطئ رأسي خجلا وحياء من رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم سأسأله الشفاعة لأننا كلنا في حاجة إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقاه الإنسان على ما جاهدنا فيه وكذا عندما نجد المثل الأعلى للإنسانية كلها دفعة واحدة أستشعر الخجل وأستشعر النقص الذي أنا فيه ولا أذكر من أعمالي شيئا إلا أنها أشياء بالنسبة لهذا المقام العظيم لا تساوي شيئا ولا امل الا ان اساله الشفاعة صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي وان يتقبلني وان يحسرني في له في زمرتي هذه الدمعات التي في عينيك الان هي دموع الشوق الى رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وسلم ونفر pandemic اللهم صلي وسلم وسلم اتقل يا شباب سادقنا الدكتور الرجام العبال هادي لو قابلك الان حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ستقول له؟ يعني أنا أنضم وأو إلى أخي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد مزرعة. يعني لأنه هذا أقوله صلى الله عليه وسلم لحد التقصير شديد. ولكن صلى الله عليه وسلم علمنا الأمل. اللهم صل على الله أن الأمل أن, أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وعلم أننا مع يسر وربنا علمنا قال ولو يشاء الله أن ينتصر منهم ولكن ليبلغ بعض ربنا قال وأنا أمر إذا العباد الله مقصودين اقيموا الدين منس محمد الدين محمد بن محمد دي فرائض. ربنا قادر ينتصر لكن عاوز اقول له يا رسول الله نعم دي تكليف في رقابنا وهذا التكليف لا يتحقق الا على اكتاف انسان العقيده وده يحتاج الى تربيه رمضان وضع اقدامنا على التربيه وان شاء الله يا رسول الله احنا عرفنا الطريق اذن الله يعني انه يثبتنا ويوافقنا ووومن محمد ودين محمد أمّة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك تغييرا. صلّى الله الرحمن وأنا أرى هذه الدمعات بين جفنتيك. ما هي الجملة التي ستقولها لو قابلت حبيبك؟ اللهم صلوصي. محمد صلى الله, صلوصي. صلوصي. صلوصي. الله صلوصي. عليه وصحبه وسلم. الحمد لله أنني من أتباعه. وليسمح يعني يسمحني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن تقصيري أنني ولكن الامل كما قال استاذنا الحبيب الحمد لله الامل كبير ونحن امة خير امة اخرجت للناس فنسأل الله عز وجل ان يحيينا يعني على سنته صلى الله عليه وسلم وبشرنا صلى الله عليه وسلم مش دل قد زولت لها الارض ورأيته مشرفة ما. ما. ما. ومغربة وان امره مات لبالغ ما رأيت منها ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار الله الله. ربنا قال هو الذي يرسل رسوله الحق يظهرها على الدين كله فالمستقبل لهذا الدين لا. مستقبل علمنا اشتاق إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم إني اشتقت إلى إخواني قال أولنا إخواني قال أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم ياتون بعدكم يؤمنون به ولم يروني اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ممن آمنا به ولم نره ماذا يقول وفي نفسي من الألم؟ ما قد يفجر بركانا من الحمم اشكو الى الله اشجاني وما برحت تؤرق الجفن في ليلي فلم انمي وهل ينام قرير العين مكتائب وكيف يهنأ في دنياه ذو ساقمي بالله يا صاحبي عطفا مرحمة ولا تمدن لي حبلا من التهم انظر بعينك على الدمع يشفع لي ولا تمدن لي حبلا من التهم في كل شبر بارض المسلمين دم وكم ندمنا ولا جدوى من الندم سألوا الشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر او من سورة القلم وكم حديثا لخير الخلق قد فهموا وهو المصدق بعد الوحي في الكلم والراشدون نسوا اسماءهم وهم كالشمس في الغيم او كالبدر في الظلم يا امة القرآن يعني انهضي يا امة محمد صلى الله عليه وسلم اتبعي ولا تبتدعي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا اللهم وانا يعني اقول له ثلاث كلمات أقول له أحبك وأقول له سامحني وأقول له أو أسأله شفاعة يوم القيامة بإذن الله تعالى السؤال لإخواننا المشاهدين هل ترضى أو هل ما قدمت من عمل تشعر بأنه يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا لو قابلت حبيبك محمد ماذا ستقول له في طبعا في نهاية هذه الحلقة التي أستشعر فيها النفحات والرحمات تتنزل علينا من الله سبحانه وتعالى وأشعر بشرف كبير وفخر كبير بجلوسي مع أساتذة الكرام أستاذنا الدكتور محمود مزروعة عميد كلات أصول الدين الأسبق وأستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وجامعة الأزهر سابقا شرفنا أستاذنا الدكتور وجزاك الله عنا خيرا وكل عام وأنت في خير الشكر موصول لأستاذنا الكبير أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى أستاذنا الدكتور جمال كل عام وأنت في خير وشكرا جزيلا لحضرتك جزاكم الله خيرا جزا الله قناة الناس أنا تاحت لنا هذه الفرصة مم. يعني وكل العاملين فيها لأن كل من شاركوه مع استحضار النية إن شاء الله هم أجر المرابطين وهي تقبل منه ومنكم عيد عليكم عليهم وعلى أمة الإسلام رمضان عواما مديدة باليمن والإيمان والسلامة مم. عن الإسلام والنصر والتمكين وتحريف بيت المقدس مم. مم. اللهم أمين يا عبد الشكر موصول لأستاذنا الدكتور عبد الرحمن فودة وأستاذ البلاغة بكل در العلوم جماعة القاهرة كل عام وأنت في خير وأنت بخير والأمة كلها بخير وإلى خير وعاقبتها خير بابن الله عز الشكر موصول لحضراتكم إخواني المشاهدين ولكل العاملين في قناة الناس الفضائية متمنيا لكم دوام الصحة والتوفيق التقي بكم بإذن الله تعالى على خير في لقاء قادم عيد سعيد على الأمة الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> En ik heb